فحياكم الله تعالى جميعا وبارك فيكم ونفع بكم وتقبل الله منه ومنكم ورفع الله قدركم إنه تعالى جواد كريم اليوم إن شاء الله تعالى حيا الله الشيخ الحبيب أبا مصاب حياكم الله حيا الله حبيب محمود حياكم الله تعالى وبارك فيكم الحمد لله على نعمة الإسلام والحمد لله على ما أنعم به علينا من نعمة العلم والفقه في الدين هذه مجالس في شرح حائية بن أبي داوود السجستانية رحمه الله في السنة فوقفنا في المرة الماضية عند قول الناظم رحمه الله في الأبيات التي أثبت فيها الكلام لله عز وجل وقد تكلم الناظم رحمه الله في ذلك وقال وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأدقياء وأفصحه ولتقف القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجح ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح هذه الأبيات التي يثبت فيها الإمام رحمه الله حول كلام الله عز وجل فكلام الله ثابت وهذا من اعتقاد أهل السنة والجماعة في إثبات كلام الله عز وجل وأن كلام, كلام الله يتكلم متى شاء كيف شاء وأن كلامه بصوت وبلفظ ومعنى الله تبارك وتعالى تكلم بالقرآن حقيقة وهو كلامه غير مخلوق وامتحن في ذلك الكثير وأشهرهم الإمام أحمد رحمه الله وسمي إمام أهل السنة بسبب صبره على ما أوذي في محنة خلق القرآن والإمام هنا كما ذكرت ذلك في المرة الماضية بشرح هذه الأبيئات أنه يثبت الكلام لله عز وجل ويرد على جهم بن صفوان أو الجهمية أتباع الجعد بن درهم وخرج من الجهمية الواقفة الذين يقولون نصف الله بأنه يتكلم وبأنه لا يتكلم يأتون بالضدين وقفوا في الصفات لذلك سماهم العلماء الواقفة وهم أشر من الجهمية لأنهم خرجوا بمنهج لا يعقل فزادوا على ما كان عليه الجهمية من الضلالة واليوم إن شاء الله تعالى معنا فصل أو باب آخر أو أبيات أخرى في إثبات رؤية الله عز وجل وقد بينا الناظم رحمه الله في هذه الأبيات إثبات الرؤية إثبات رؤية الله عز وجل وأن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة رؤية حقيقية وهذه من أفضل النعم التي ينعم الله بها على عباده وهي خير من الجنة وما فيها رؤية الله عز وجل لذلك جاء الله عز وجل في آياته تكلم فقال وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة تنظر إلى الله عز وجل وجوهها فيها نظارة نظرة والله تبارك وتعالى أيضا قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة والحسنى قال أهل العلم أنها الجنة والحسنى قالوا في الزيادة للذين أحسنوا حسن وزيادة قالوا أن الزيادة هنا رؤية, رؤية وجه الله عز وجل النظر إلى وجهه في الجنة زيادة عن الحسن وأفضل من الجنة وما فيها لذلك كان نعيم عظيم هل الصوت واضح؟ لذلك كان هذا فضل من الله كبير وفضل من الله عظيم على الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر يجعل الله تبارك وتعالى لهم يوم القيامة الجنة وزيادة وهي هذه الزيادة النظر إلى وجهه تبارك وتعالى ولذلك حرم على الكفار النظر إليه تبارك وتعالى وأنهم عنه محجوبون كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون لا يرونه وهذا عقاب شديد لهم في أنهم لا يرون ربهم يوم القيامة لا يأتيهم هذا النعيم يحجبون لأنهم أعداء لله عز وجل الله عز وجل يحب أولياءه لذلك ينظرون إليه نظرا حقيقيا كما سيأتي في الأحاديث فقال النظم رحمه الله وقل يتجل الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح هنا كما ذكر قبل ذلك في ندائه للمؤمن بقوله وقل وهو أمر يقول لك لا أن أن تفعل ذلك اعتقادا جازما وقل يتجل الله للخلق جهرة هنا الخطاب للمؤمن صاحب السنة من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ليس صاحب الهوى وليس المبتدع وليس الضال وإنما كل ما سيأتي في أمره له هو ما نص عليه في أول بيتين لما قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولتك بدعيا لعلك تفلح ودن كتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح فهذا الذي يحقق هذه الشروط هو مخاطب هنا مخاطب مخاطب هنا خاطبه الشيخ رحمه الله في هذا كله فقال له وقل يتجل الله للخلق جهرة هنا لما تريد أن تقول شيء مؤتقدا به لا يأتيك شك ولا يأتيك ريب وإنما تقوله قولا وأنت واثق فيه وقل يتجلى التجلي قال أهل العلم فيه الظهور والبيان الظهور والبيان شيء جلي أي شيء ظاهر ليس خفيا كما يقول أو كما يقال عند أهل التجويد هذا لحن جلي ولحن خفي لحن خفي لا يظهر وربما كان خفيفا فليس في القراءة شيء فيه أما اللحن الجلي الظاهر الذي يغير بالمعنى فهو حرام عند أهل التجويد لذلك يقال في الجلي أنه ظاهر وبه بيان ليس فيه خفاء وقل يتجلى الله للخلق جهرة الخلق هنا المراد بهم المؤمنون ليس الكفار لأننا اتفقنا في أول الأمر أن الكفار حجب يحجبون يوم القيامة لا يدخلون في هذا الأمر كما قال الله عز وجل كلا إنهم مع ربهم يومئذ لا محجوبون فيخرجون من ذلك لذلك الخلق هنا إذا أردناه بالمعنى العين فهو كل مخلوق إذا أطلقنا اللفظ الخلق فهو كل مخلوق خلق لكن هنا يراد به والشيخ رحمه الله أراد به شيئا معينا أو اختص به قوما وهم المؤمنون وهم المؤمنون وقل يتجلى الله للخلق جهرة هنا يظهر الله تبارك وتعالى او يخرج عليهم او يأتيهم وهو في الجنة بعد ان يأخذ كل انسان مؤمن نصيبه في جنة الله تبارك وتعالى بقل يتجلى الله للخلق جهرة فهذه نعمة عظيمة من الله عز وجل و هناك حديث اخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه فلكنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربع عشر فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته فإذا استطعتم أن تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس ولا صلاة قبل غروبها فافعلوا فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه أنهم سيرون ربهم يوم القيامة عيانا أي أي فيظهر لهم تبارك وتعالى كما ترون القمر الذي ينظر إلى القمر في ليلة صافية يراه كاملا ويراه بدون أن يكون بينهم حجاب وبينهم شيء يحول بينه وبين القمر لا تضامون في رؤيته لا شيئا يعاكس رؤيتكم هنا شبه كما سيأتي القول هو قال هنا صلى الله عليه وسلم كما ترون القمر كما ترون القمر التجبيه هنا ليس تشبيها ما أعرف الله ربما يكون هذه او تكون هذه الروابط فيها بعض الفيروسات تي كي اخر الذي فيه اخره تي كي او ما اشبه ذلك فيكون رابط تحكير او تجسس او اختراق مثل ذلك الله المستعان طيب هل السوء فاضح؟ نعم طيب فلذلك بيّن أهل العلم أن الرؤية هنا والتشبيه يكون بأنك ترى الله عز وجل رؤية واضحة ليس فيها خفا وليس بينك وبين الله حاجز أو حجاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر فاللام أبو الكاف هنا الرؤية أو التشبيه للرؤية بالرؤية وليست للمرء بالمرء وذلك الموقف وقع فيه الكثير وظل فيه بعض الناس لما حملوا النص على ظاهره وقالوا أننا سنرى الله كالقمر أي أي على هيئة القمر لكن المراد هنا في الرؤية فقط وهي أنكم سترون ربكم ظاهرا لكم ليس بينكم وبينه حجاب كما ترون القمر إذا نظرتم في ليلة فيها صفاء ليس فيها سحاب وليس فيها حجب سترون القمر ظاهرا لكم بأعينكم ترونه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فيقول ورحمه الله وقل يتجلى الله للخلق جهرة حياتنا الله أخي الحبيب مارك وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما قلت جهرة عيانا ليس بينكم وبين الله وقتها حجاب ليس بينكم وبين الله حجاب ثم قال كما البدر لا يخفى وربك أوضح كما قلت وكما شبه النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية بالرؤية برؤيتك القبرى ليلة تمامه ليلة البدر وهو مكتمل فالله تبارك تعالى تراه في هذا المقام بنفس الرؤية واضحة ظاهرة كما البدر لا يخفى لا يخفى عليكم لا يخفى عليكم كما البدر لا يخفى وربك أوضح وربك أوضح وربك أوضح من ذلك القمر مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى لكن الله عز وجل والذي خلقه والرؤية أوضح من كل شيء وليس هناك أحد يقول بأننا نرى الرؤية كذا وكذا يكيف الرؤية لكن نثبت ما أثبته النبي صلى الله عليه وسلم وهي أننا نراه تبارك وتعالى أننا نراه تبارك وتعالى طيب هذا الموقع أخي فاضل المحمود محمود الظهر طيب, طيب وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البذر لا يخفى وربك اوضحه وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح نعم هذا هو الموقع إن شاء الله وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح آه قبل أن أدخل في هذا البيت قد تكلم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الواسطية وقرر أن من الإيمان بالله تبارك وتعالى الإيمان برؤيته يوم القيامة فذكر وقال أه الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسده الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته سبحانه وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله وهذا قرره شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية فهذا مما هو معروف عند أهل السنة والجماعة وحديث كشف الحجب معروف كما عند مسلم قال فيكشف الحجاب أو فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أو أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وزيادة هنا كما قلت النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى فهم يرونه وقت الحساب في عرصات القيامة ويرونه بعد دخول الجنة وحديث الجنة طويل حديث رؤية الله عز وجل في الجنة طويل وهو ثابت وفي الصحيح لذلك اهل السنة يثبتون الوجه لله بدون تكييف وبدون تحريف وبدون تعطيل وبدون تمثيل وليس كغيرنا من الفرق الضالة التي ضلت في هذه المسألة فأرادوا أن يثبتوا أو يثبتوا الكيفية فقالوا لو أثبتنا الكيفية لو الله بخلقه لأن الوجه أو معنى الوجه أنه ما نعرفه هذا وأشاروا إلى وجوههم فعطلوا الصفة فعطلوا الصفة بخلاف الواقفة وغيرهم فالمعطل أصله مشبه المعطل أصله مشبه شبه فلما هذا الشبه شابه المخلوقات عطلوا الصفة وقالوا لا ينبغي لله أن يكون له وجه كوجوهنا فعطلوا الصفة فضلوا أكثر مما قالوا فيه والذي لو تكلمنا بالعقل في هذه المسألة ليس بالنصوص لأنهم لا يأخذون بالنصوص والأشاعر وغيرهم كالمعتزل أو أهل الكلام لا يأخذون بأحاديث الأحاد فلو تكلمنا بالعقول لقلنا أن وجه بني آدم غير وجه الأسد غير وجه النملة غير وجه الحيوانات الباقية فهذا بالنسبة إلى المخلوقات كما بالك بالله عز وجل وهل يعقل أن يكون هناك إله وليس له وجه ووجهه ليس نعرف له كيفية وإنما نثبت له الوجه لأن الكيفية في الصفات ممنوع ليست ممنوع معدومة وإنما مجهولة كما قال الإمام مالك رحمه الله والكيف غير معلوم لكن ليس معدوم لأن لو الكيف معدوم فليس هناك صفة أو هناك صفة ليس لها كيف فليست هناك صفة بالمرة لكن الكيف موجود ولكن ليس معلوم لنا لأننا أخذنا بعض الأمور التي تتناسب مع عقولنا وليس لنا أن نبحث فيما بقي, بقي من الأمور ولو كان ذلك فيه خير في البحث في هذه الأمور لكان الصحابة رضوان الله عليهم أولى بالبحث فيها وسؤال النبي فيها فلو نظرنا وبحثنا في كتب السنة كلها عن أقوال الصحابة في البحث عن كيفية صفة الله عز وجل في أي صفة ما نرى نصا واحدا من أي صحابي سواء كانوا من الكبار أو الصغار من كبار الصحابة أو أواصطهم أو صغارهم لا نجد فيهم شيئا مطلقا يسألون عن كيفية الصفة وهل هل هل الله تبارك وتعالى كيف يتكلم كيف له يد كيف كذا وإنما كانوا يمرونها لأنهم يعرفون أنها معلومة عندهم عند العرب في معناها لكن كيفيتها لا يعلموها والعرب قديما أو الصحابة قديما كانوا على سريقتهم يعرفون العربية لذلك نزل القرآن بكلامهم ولا يعقل أن يقال أن القرآن نزل على الصحابة بلغتهم وهي العربية وهم لا يفهمون القرآن وإلا لم يكن هناك ابن عباس حبل الأمة وترجمان القرآن النبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم ذلك الكتاب قبل أن يموت وذلك بيّنه شيخ الإسلام لتيمية رحمه الله في مقدمة أصول التفسير النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع تفسيرا مجمعا ليس له تفسير يجمع وإنما من أحاديثه وممن أخذه عنه من الصحابة كابن عباس وابن أبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم من أهل أهل العلم من الصحابة الكبار فهذه مسألة مهمة لا نسأل عن الكيف ولكن نثبت المعنى الظاهر كالاستواء نقول العلو لكن كيف استواء الله أعلم النزول ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة ينزل تبارك وتعالى نثبت النزول لكن هل ينزل كنزول معين لا نعلم الله أعلم لكن لا يشبه المخلوقات لأنه قاله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فهذه الآية تثبت أنه ليس هناك مخلوق مثله تبارك وتعالى لذلك هذه المسألة مهمة جدا وقد ضل فيها كثير من الفرق الضالة وهم يعاندون في ذلك وتقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا يقول لك المعنى على ظاهره قال كذا المعنى على ظاهره ولا نأخذ بأخبار الأحاد ولا نأخذ بكذا وهذا يراد به كذا وكذا وكذا فاللهم نستعن ما فهمت ما معنى هل القرآن الكريم له تفسير؟ ما شاء الله طيب مبارك عليكم إن شاء الله نعم القرآن له تفسير القرآن له تفسير يا ابن عجيب نحن نعرفك منذ أن دخلت غرفة أنصار السنة للرد على القبورية وناظرتك هناك ولكنك أظنك نثيت ذلك فأنا لا ناظر بارك الله في أهل السنة فإن أردت أن تسمع فاسمع وإن أردت أن تسأل أو تتكلم وتشوشر على الإخوة هنا فالأمر لا تتكلم فيه طيب الصوت مسموعي بارك الله فيكم بارك الله فيكم طيب توقفت عند قول الناظم رحمه الله وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح هنا ذكر الشبه أو الشبه رحمه الله قال وليس بمولود وليس بوالد الله تبارك وتعالى ذكر ذلك في كتابه وقال في سورة الإخلاص لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد وبعض الروايات كفوا أحد وكفوا أحد نعم الله مستعى نساء الله يهدي جميع الناس إلى السنة هذه بعض الروايات جاءت كفوا أحد وكفوا أحد وكفوا أحد, وكف أحد, وكف أحد وكلها معناها أنه ليس له مثيل له ومكافئ له وشبه له أو شبه له فتبارك وتعالى كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وذكر هنا وقدم المو الولادة هي قراءات نعم قراءات أخي الحبيب آآ شعبة يقرؤها كفأ أحد آآ وهناك كفؤا لكن ما أذكر من يقرؤها من القراء لكن هناك قراءات فيها ان شاء الله لكن ما أذكر غير شعبة الآن ذكر أو قدم نعم نافع يقرأ بكفؤا نعم طيب فقدم بقوله وليس بمولود نعم برقلافي وليس بمولود وليس بوالد وليس بمولود وليس بوالد فالله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد وهذا نقص هذه صفات نقص إذا اتصف به أحد فهو ناقص لأنه إذا كان بولود فكان له أب وإذا كان بوالد فله أبناء يليثونه وهكذا والله تبارك وتعالى فرض أحد لذلك قال في بداية السورة قل هو الله أحد لما قال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك فقال لهم قل هو الله أحد فليس الله عز وجل بمولود وليس بوالد لأن هذه صفات نقص ليست لله عز وجل وإنما تدخل في صفات العباد ثم قال وليس له شبه تعالى المسبح ليس يشبهه شيء من خلقه أو لا يشبهه شيء من خلقه مطلقا ولا يماثله شيء فالله عز وجل كل ما يأتي على خاطرك أو في عقلك أو في تفكيرك فالله خلاف ذلك فالله نفى ذلك كله وسد الباب حتى لا يفكر احدا في كيفية صفة معينة وقال ليس كمثله شيء وشيء هنا جاءت نكرة تفيد العموم ف كل شيء يندرج تحت هذا المعنى كل شيء في الكون ليس الله تبارك وتعالى يشبه أي شيء وإن فكرت في ذلك إما تجن أو يحدث أمرا لا تتوقع لأن العقل قاسر العقل قاسر وله حدود في التفكير الله تبارك وتعالى وهب لنا هذه العقول لنفكر فيها أو لنفكر بها في تطبيق النصوص وليس كيف هذه النصوص لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتفكروا في ذات الله وتفكروا في خلق الله وقال أيضا صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا هنا حتى لا يفتح المجال في التفكر في القدر وكيف هذا يحدث ولماذا الله تبارك تعالى يفعل ذلك وهذه الأمور فسد الباب في هذه المسألة يمنع شرورا كثيرة تؤدي بالإنسان إلى الهلاك إما أن يجن أو يكفر بهذه الأمور لأنه لو تفكر وفعل ذلك لخرج عن المنوال خرج عن الطريق الصحيح فهؤلاء لما أرادوا أن يثبتوا الرؤية على حقيقتها الرؤية على حقيقتها قالوا ماذا لو أثبتنا الرؤية لله عز وجل وأننا ننظر إليه ننظر إلى وجهه لَا في فِي الْتَجْيْثِيمِ لَا أَصْبَحْنَا مُجَثِّمَةِ أو مُشَبِّهَةِ لأن مدام نظرنا إلى وجهه فالوجه مثل وجوهنا فوقعنا وهلكنا وأصبحنا مجثمة فلذلك ننفي عنه هذه الصفة والله المستعب لذلك يقولون عن أهل السنة أنهم مجثمة لأنهم يثبتون أو لأننا نثبت لله تبارك تعالى يد ووجه وساق وأعين وقدم وغير هذه الصفات التي وصف الله بها نفسه وصفه بها نبيه صلوات الله وسلامه عليه وذلك بشرط أو بشروط وقيود وهي أن لا نعطل ولا نكيف ولا نمثل ولا نحرف فهم لم يرتضوا بذلك الأمر وإنما خاضوا فيما خاضت فيه عقولهم فضلوا وأضلوا فكان الخسران عليهم كبير فالأمر هو بالتزام ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فلذلك قال مجثم هو أن يجعل الله تبارك وتعالى جسما كجسمنا يقول أن الله له يد مثل أيدينا وله رجل مثل أرجلنا وله قدم مثل قدمنا وله وجه مثل وجوهنا فهذا هو التجسيم يجعله جسما والمجسم ملحد المجسم ملحد حكم عليه شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم واجتمع أهل الحديث والأثر وأهل الفقه والنظر وأهل العقيدة الصحيحة على أن المجسم ملحد لأنه جسم الله عز وجل وجعل, الله وجعل لله جسم وهذا لا يجوز لأن الله عز وجل منزه عن ذلك ولأن الجسم أو أي أحد له جسم يزول وهو مخلوق هذا الجسم يكون مخلوق لكن تتكلم مع هؤلاء وتقول لهم نحن لسنا مجسمه وانما نثبت ما اثبته الله لا يرضون بذلك لا يرضون بذلك فالله المستعان طيب ااا أخت الفاضلة يعني هي أسلمت قريبا فهذه الأمور إن شاء الله تعالى يعني كبيرة بعض الشيء على يعني الفهم الآن فأنا ما كنت أعرف يعني لو كنت أعرف يعني كنت غيرت الأمر لكن قدر الله ما شاء فعلا فعليك بارك الله فيك بمعرفتي معنى الشهادتين أولا ثم معرفة الفروض لا تتعدي الفروض أو لا تتعدي الشهادة إلا لما تتقنيها تعرفي معنى لا إله إلا الله ومعنى أن محمد رسول الله ثم إذا أتقنتيها يعني تنتقد محلة أخرى وهي تعلم الصلاة والزكاة والعمرة والحج والمعنى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 نعم يعني افترض عليهم مالا يأخذ من أغنيائهم ويوضع في فقرائهم أو زكاة زكاة أو الأموالهم نعم يعني إلى آخر الحديث الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم معذن إلى من ليسلمهم يعني تردئ على فقرائهم نعم برك الله فيكم فالشاهد هو تعلم التوحيد اولا ثم باقي الشرائع باقي الشرائع حتى نتأسس ونكون على خير ان شاء الله تعالى طيب وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح ليس له شبه كما قلت ليس له أحد نظير له ولا شبه له ولا ند له, ندا له ولا شبه له كما قال, النبي الله, قال الله عز وجل يثك مثري شيء وهو السميع البصير وقوله تعالى أي ارتفع قدره وجل شأنه وتعظم الله تبارك وتعالى وتنذها وتنذها عن غيره عن النقص والعي المسبح أيضا هو المنزه والتسبيح هو أنك تنزه الله تبارك وتعالى عن النقص والعي فالتسبيح أو المسبح في اللغة التنزيه وهي عبادة لله تبارك وتعالى كما قال الله عز وجل آآ آآ آآ آآ نعم نعم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سبحان, سبحان ربك رب العزة عما يصفون نعم طيب ان شاء الله اكمل الابيات في المرات القادمة لأن الوقت انتهى فبارك الله فيكم هذه المساء المهمة لا بد من معرفتها وعرفتها التأصيل فيها ودراستها دراسة جيدة حتى نفهم هذه الأمور فبارك الله فيكم والحمد لله على ما أنعم به علينا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأتكلم إن شاء الله تعالى عن قول الجهم نعم يعني قال النظم رحمه الله قد ينكر الجهمي وهذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح كما قلت حديث جرير ابن عبد الله البجلي رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح فإن شاء الله تعالى هذا سأعيده وهتممه في المرة القادمة إن شاء الله عز وجل فالحمد لله رب العالم طيب أخي لو إن كان هناك شيء متعلق أمين وإياكم أنا نرد على من يقول بأن الاحتفال بأي عيد غير الأضحى والفطر ليس ببدعة وما معنى الاحتفال أولا يعني عيد الأضحى وعيد الفطر الاحتفال بهما بهم هو في طاعة الله عز وجل فرحة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الأضحى هذه أيام أكل وشرب وذكر لله فهذا هو الاحتفال فإن كان هذا الأمر معنى الاحتفال فليس بعد ذلك احتفال إلا بطاعة الله عز وجل وهذا أو هذه الطاعة واردة في كل يوم من أيام السنة أن شخص يعبد الله عز وجل فإن كانت هذه العبادة احتفالا ويحتفل لكن ليس هناك عيدا غير العيد عيد الأطحى وعيد الفطر ثابتان أو أثبتهما النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عيد الأطحى وعيد الفطر وليس هناك أعياد ويدخل أيضا في ذلك الجمعة وهو عيد للمسلمين الجمعة وأيضا يدخل في العبادة ليس عيدا معناه أننا نحتفل بالأغاني أو النساء في الشوارع أو الخروج ب... ب... ب... بمخالفات او غير ذلك هذا ليس واد لا في هذا ولا في ذا وبحث أخي طيب بارك الله فيكم طيب أستأذن بارك الله فيكم لأن عندي درس في غرفة أخي زهير نفعل الله بكم طيب الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشير على لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه